طائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وَلَاوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَنَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا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 مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا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 وأأَرثَك أَ اللهم ودياارهُ وأأَمولَهم وأأَل لم تطأها وَوكانان الله على كل شيءئ قاء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 وَإِن كُتُ ن تُدِنَ اللههَا وَرَأسُولهُ وَدَّرَآخَِةَ فَإِن الله عدّنِ المُحسِنَاتِمِ كُ أَجرًا عظمات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 إن التَّقَيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى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 وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ دُرِّجَ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۚ وَمَن يَبْتَغِ يَتِمَّنَّ مَن عَزَلْتَ فلا جناح عليك. ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ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 لا جُناَاحَ لَيهَِّ فِي أَبَائِهَِّ وَل أَبنَائِهَّ وَلَا إِخْوانهِ النَّ وَلَا أَبنَ إِخْوَانِهِ النَّ وَلَا أَبنَاء, أبناء أَخَوَاتِهِ النَّ وَل نِ السَّائِهِ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَمَانُهُ النَّوتَّقينَ اللهَّ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 ل إِلاا يَتَهِ المُنَافِقونَ والَّينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَضُ وَالمُروجفونَ في المدينَةِلَ نورًا النَّكَ بِهِمْ ثمَُّ لا يُجاَغُونَك فيِيهَا إلاا قَليلَ مَلْعونينَ عين مَا ثُقِف أُخِذُ وَقُتِوا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 وَقالَاوا رَبّنَ إِ أَطَانَ سَادَتَناَا وَكُبَرَاء أَناَا فَأَضَللُونَ السَّبلَاء رَبنَ آتِهِمْ ضِعْفَنِ مِنَ العذاَابِ وَالْعَنْهُم لا نَ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 تَقُ اللهَّه وَقُُ قَوْلًا سَددَي يُصِْح لَكُم أَعْمالَكُم وَيَغْفِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَماي يُطِع اللَّه وَرَسُ لَهُ فَقَد فَزَ فَوْزَ